اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكم كثيرا لفشلت ولتنازعت في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور